وَيُرِيدُ مَن يَعْصِي وَلَا يُؤْمِنُ أَن Al لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد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 ولو ترى إذ المجرمون لكن سرؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعما صالحا إنما موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لاملا أن جهنم من الفنّة والناس أجمعين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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقناهم ينفقون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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعنهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها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 إن في ذلك لآيات أ يسمعون أ ولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 وَأَيِّ رَبٍّ مّنَ اللَّهِ وَلَنَا أَمِين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ هَلْ أَتَى على الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدهر لَمْ يكن شَيْئًا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغنالا وسعيرا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعنكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضوة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودارية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان سجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبشه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا